استو استو استقيم الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فَمَنْزُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوَنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَفْوَسِكُمْ ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين وَمِنَ ومن الذين أشركون أذن وَإِن وإن تصبر وتتقف ذَلِكَ ذلك من عزم الأمور الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين القارعة ما القارعة وما أدراك من قارعا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وَمَا مَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله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 قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتقي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أماتهم إن أماتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من مساهم ثم يعودون ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أي تماس ذلك أنتوا عظون بِوَاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ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 قَالِ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كبتوا كُبِّتُ كَمَا كُبِّتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آياتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَدَّعِيُوهُمُ الْجَمِيعَ تَيُنَبِّئُنَّ بِمَا عَمِلُوا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 وجوا ثم يعودون لماله عنه ويتناجون ويتناجون بالإثم واللعن ومعصيت الرسول وإذا جاءوا كحيك بما لم يحيك به إلا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول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 واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن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 يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم رسولا فقدموا بين يدي جواب صدق ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بيني وبين جواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتابوا عليكم فاقموا الصلاة، فاقموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الله رسولا، والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الله نت wallaw قوم الله عليهم ماهم منكم ماهم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.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 استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم القاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تهد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله يَوْمَئِذٍ مَّنْ هَادَى الله رَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا وَلَوْ كَانَ وَدَّاهُمْ أَوْ آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ هؤلاء كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عن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 ومانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الوعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار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 وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما فاء الله على رسوله من اهل القراف لله فللله والرسول والذين قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم رسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المواجرين الذين أخرجوا من ديارهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تدوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من ناجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أودوا يؤثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يُقَشُّحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفٌ رَحِيمٌ الله السلام عليكم ورحمة الله أسلام عليكم ورحمة الله الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا يقولون لأخالهم الذين كفروا من أهل الكتاب لَئِنْ خَرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ لَئِنْ خَرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِي أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوَّتَ الْتُمْلَنُواْ صَرَّنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ لَئِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوَّتَ لَا يَوْصُرُنَّهُمْ ولَئِنَّ صَرُوهُمْ يُولُنَ الْأَدِبَ أَرَتُمْ مَا لا يُصَرُونَ لَأَنَّهُمْ أَشَجَّ رَهْبَةً فِي صَدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتان ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كما فعل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وفعل أمرهم لهم عذاب أليم كما الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر فلما كفر قال إني بريء من كن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 رب السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله اما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَجْهِ اللَّهِ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 إِذَا أَسْقَطُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَيَدَّعُونَ لَوْ تَكْفُرُ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم وسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قَالُوا لقومهم إنا بُرَآءُ منكم وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وما بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى حتى تؤمنوا بالله وحده إن قول إبراهيم لأبيه لا لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإلي إِكَانَ بِنَا وَإِلَيْكَ النَّصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ نُشْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر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 يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنون الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعن الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهن ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحون إذا آتيتموهن أجورا ولا تمسقوا بعصم الكوافر واسألوا ما وَلْيَسْأَلُوهُم مَّا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَقُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ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 يبايعك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا ببهتان ولا يأتينا ببهتان يفترنه بين أيديه وأرجلهن يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في ما روتهم فبايعون واستوفر الله إن الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم غضب الله عليهم قد ياسوا من الاخره كما ياس الكفار قد ياسوا من الاخره كما الكفار من القبور الله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 وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِ سَمَوَّهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءُوهُم بِالْغَيْنَى قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ ظُلِمَ مِمَّنِ اشْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره والله متم نوره ولو كرى الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالعداوة دين الحق ليظهر والدين كله ليظهروا على الدين كله ولو كريه المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم تنجيكم من عذاب الآلين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 كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأخذت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيبنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الظالمين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا يُمِيتُنَّ عَلَيْهِمْ يَتَلُّ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَبْكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي غَلَالِمُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُو بِهِمْ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 سيف تمنوا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنوا نه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فان هما ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة في ينبئكم في ينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نوّدي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا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 وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا هُوَ عِنْدَ الله خَيْرٌ من الله ومن من التجارة والله خير الرزقين الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم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 فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ الله إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ تُجِيبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَادُونَ فَاحْذَرُون قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُخَفَّنُونَ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سعاء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم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 ولله خَزَائِنُ السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقرون يقولون لئن وجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلئكم أموابكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي من قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لو لا أخرتني إلى جل قريب فأصدق فأصدق وأكون من الصالحين وَلَيُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر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 ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل بالبينات فقالوا, فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد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 والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم يوم الجنة ذلك يوم التغابن وما يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله ويدخله جنات تدري من تحت الأنهار خالدين, خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب النار خاردين فيها وبنس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وارض ي الله وارض رسول فان تعلميتم فانما على رسولنا البلاغ المبين الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم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 فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وَمَن يَقۡضِ شُحَّ نَفۡسِهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ إِن تُقۡرِضُوا ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا يُضَٰعِفُ لَكُمۡ وَيَغۡفِرُ لَكُمۡ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡعَزِيزُ الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سميع الله لمن حمدا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 إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك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 ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وانصر عبادك المجاهدين وكل إخواننا المستضعفين واخد للطغاة المتكبرين وانصر دينك وسنة نبيك الأمين يا رب العالمين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 وجعلنا من ورثة جنة النعيم وارزقنا في الآخرة جوار نبيك الكريم اللهم أعنا على الموت وسكراته والقبر وظلماته والصراط وزلاته ويوم القيامة وكرباته وآنسوا شفنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث وأذرنا من فتنة القبور ومن دعوة السبور ومن عذاب السعير يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأماتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك وارزقنا البر به ما حينا ومن كان منهم ميتا فافسح له في قبره ونور له فيه وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات أفوا وغفرانا اللهم اهد ذرياتنا اللهم اهد أولادنا وبناتنا ونساءنا اللهم وفقهم جميعا لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى واهدي يا رب شباب المسلمين وجنبهم الفواحش والمنكرات والمسكرات والمخدرات واحفظهم يا رب العالمين من صحبة الأشرار ومن كيد الفجار وأقرى عيون آبائهم وأماتهم بصلاحهم يا رب العالمين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا واجعل عملنا صابا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم إنا نسأل عيشا دارا ورزقا دارا وعملا دارا اللهم إنا نسألك إيمانا نقتدي به ونورا نهتدي به ورزقا حلايا نكتفي به ونسألك يا كريم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجوب الأجودين دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ولا تردنا خاوبين ولا من رحمتك محرومين ولا عن باب جهدك مطرودين واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين واغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل ربي وسلم وزد وباسم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله